أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس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 وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتَ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوُفِّنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أشراقت نفسي بنور من فهالي حينما رددت يا رب العبالي وانتشت شروحي وصارت نمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي أشرقت نفسي بنور من فهدي حينما ردت يا رب العبادي وانتشت روحي وقارن مع الجري يا إلهي خذ بقلبي خذ بي للرشاد إنا نصبين من فضادي حينما ردد يا رب العينات وانتشت روحي وقارن مع الجري يا إلهي خد قديم للرشادي في سكون العيني في سجودي والدجا حولي سوى في سوادي يا هوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لقملك من نتالي يا, يا خارق السبع أشرقت نفسي بنور من دي بني عامه اهدني يا خالق سبع الشيا دي شيني ايدي نور النور دي كين ما را يا رب من حينما يا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي الكرام توقفنا في دقائنا السابق مع الأقون المؤتد للإسلام عن الحياة داخل الدير وداخل الكنيسة وبإذن الله تعالى نستكمل لقائنا هذا عن حياة المتدين الإسلام داخل الكنيسة وطقوس الكنيسة وعن حياة المتدين الإسلام داخل الأديرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخونا المتدين الإسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نتمنى أنك تكون بصحة وسلام بإذن الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين طيب علشان ما ندخلش في حوارات كثيرة ويعني نضيع وقتنا في, في كلام ومقدمات ما لا تعبر عن شيء عاوزين نتفهم مع حضرتك كده سريعا ونوصل ما بين اللقاء السابق ولقاءنا النهاردة في حياتك داخل الكنيسة حيات الموتدل الإسلام داخل الكنيسة كان الموتدل الإسلام تكلم عن بعض طقوس داخل الكنيسة زي القداس وزي صلاة في الهيكل والكلام دوت فكنا عزيزي المتاج الإسلامي واضحينها بشكل شكل أوسع الحياة داخل الكنيسة عاملت زائي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الرسول الأمي الكريم الحياة داخل الكنيسة هي حياة تتحلى بالطابع الديني كأي دين آخر يعني لما تيجي تدخل مثلا المسجد المسجد له طقوسه الخاصة واحترام لمكان العبادة وبالتالي نفس الاحترام ونفس التقوص المتابعة في أي بيت من بيوت العبادة تتبع في الكنيسة يعني عندك مثلا من قوانين الكنيسة انك ممنوع تشرب سجاير هو ال الكنيسة وهو حي هوش يعني هو الحرام الكنيسي لكن التدخين لكن التدخين في لكن التدخين او شرب السجاير في المسيحية حرام ولا حلال؟ لا هي حرام ولا هي حلال؟ المسكوت <تصفيق> <تصفيق> <يسكر> مسمى <مصر> <تصفيق> يعني هي من الأمور المسكوت عنها يعني مباح يشرب لم يذكر لم يذكر عنها اي نص يمنعها أوه. ولم يذكر اي نص يبحها ما هو لم يذكر اي نص بتحرمها لا هو لم يذكر اي نص لتحرمها يبقى هي مباحة انا بقولك يعني لم يذكر اي شيء يقول ان السجائر دي حرام ولم يذكر اي شيء يقولك لك ان السجائر دي حلال وبالتالي اصبحت يعني اجتهاد شخصي بقى اللي عايز يشرب سجاير وشايف انها مسموح بيها ومباحة بيشربها اللي بيخاف على صحته ويقولك لا دي حرام وبتقدر السحة وبتقدر الاموال ويقولي ويقولي الى اخره يقولك لا دي حرام أوه. لكن كحرام وحلال مفيش حاجة اسمها حرام وحلال في السجاير في المسيحية أو اغلب احكام المسيحية مش مسألة حرام وحلال هي مسألة اللي بيضر اللي بيضرك ما تعملوش قليل من الخمر يش في اه يعني ولا تكون بعد شرب ماء يعني شرب كتر شرب ماء حرام لكن شرب السجائر مفروش نص لا لا مفروش نص اه يعني احنا نتكلم عن المعدة و... والخمر. والخمر والخمر مش حرام هي لا مش حرام قام مش حرام يبقى السجائر كده حلال يعني في الوداد اكيد اكيد طبعا وبعدين لان في القداس اوريدي هو بيقول لك واد هو الدم الدم للوحيد لابنك واد هو الدم الوحيد للابنك الوحيد ربنا والابن وروحنا يسوع المسيح قال لي الخمر بيجي ليه الخمر بيقول لك ايه وأخذ هذه الكأس ايضا من من, من من من الخمر والماء وبعض كانوا يقول لك من عصير الكرمة والماء فما كنتش عارف خد كرمه ولا خد خمر الكرم الكرمه الكرمه اللي هي من عصير الكرمة اللي هو عصير العنب يعني عصير الخمر. يبقى الكرمه اللي هو عصير العنب اللي هو, اللي هو, اللي هو الكرمه الكرمه معروفه اللي هي عنقود الكرمه اللي هو عنقود العنب اه يعني هو عصير عنب بتلاقي اه فتلاقي بعض الاباء كان يقول لك واخذ هذه الكأس ايضا ومزجها من خمر الكماء دي في القديس والله واحد دان يقول واخذ هذه الكأس ايضا ومزجها من عصير بالكرمة والماء اه يعني الخمرة دي أوه. أوه. مقدس في المسيحية المسيحية الحالية هي نفسه المسيحية اللي هي المسيحية اللي دو معناها الاسلامي عندنا لا إحنا نقصد المسيحية الحالية هي المسيحية مسيحية الآباء والقسائس والكهنة والرُبَائِن الموجودين حاليا نعم. احنا نعم. يعني في المسيحية ال الحالية أو خلينا نقول المسيحية المحرفة. المحرفة. بس ممكن يزع مننا. مسيحية بورس. بس ممكن يزع مننا أصدقاننا النصارى ما نقول مسيحاه محرفة لأنهم طبعا ما بيعترفوش إن الكتاب محرف. هو معتقد إن الكتاب ده. كير الكريم نعم، هما بالاعتقاد ان الكتاب دوت كتاب مئة في 100%. طيب أنا عندي سؤال أطرحه لحبيبتنا وصحابنا المسيحيين وليس المصطاع المسيحيين إن كنت تعتقد أن كتابك غير محرض، فما هو التفسير للتناقضات الكثيرة الموجودة بالكتاب المقدس؟ هناك العديد من التناقضات. لا احنا اه اه لو مسكنا كل إنجيل ليه مختلف عن الثاني على فكرة على أصل هم لو احنا تكلمنا في المسائل دي المبدأ أو الكلاس اللي احنا بنقيسه احنا كمسلمين عندنا مسألة الثقة ومسألة البحث ومسألة علم الرجال ومسألة النقل والألميد مش نعم موجودة باتاة في المسيحية فهو مش هيقدر يتفاهم جزئية في فاحنا ممكن إن شاء الله في الحلقات اللي باي بإذن الله نتكلم من وجهة نظر مسيحية سابقة من خلال أخونا المتدين الإسلام عن الكتاب المقدس وتحريفه ويضع علامات استفهام والإخوة أو الإخوة المسلمين يعني يجعلوها نصب بأعينهم وأصدقانا النصارى يبحثوا ويتأقينوا منها إن كان الكلام دوت تناقض ولا الكلام دوت مو به من عند الله سبحانه وتعالى. لكن عارف انا مش هتناول الموضوع بجيت الرحمن مش هتناوله كتحريف الكتاب المقدس آه. هتناوله كتناقضات موجودة في الكتاب المقدس يعني هتناوله من من نظرة انا ايه اللي ما اقنعنيش في الكتاب المقدس ايه اللي اكبرني اني ابحث عن البديل اه واخبر حضرتك دي ها الشرح فيها كتير يعني دي ها وعتها مننا فترة كبيرة ودي ها وعتها. وعتها طبعا تاخد من الوقت كبير اكيد اكيد وبنوعد الاخوة ان هما يسمعوا كلام اول مرة يسمعوه سواء اخوانا المجنين <تصفيق> او زملائنا واصحابنا المصارى ان هما يسمعوا كلام جديد ومواقف حصلت مع ناس هم معروفين دلوقتي حاليا في الكاليسة المصرية اكيد وقعوا ان زي ما ما قلت لك في اول مره بالاسماء وبحقائق لا تشبه اي شائبة اه احنا بس عم والكان في حد اه بيعترض اهلا وسهلا بيه يدخل يقول لي انا ما بفتكرت انا عارف انا في ايه اه نفسي يطلع واحد يشوف انا بقالي آآ آآ تقريبا دلوقتي بما يقارب ال 3 سنوات او ال 4 سنوات آآ آآ على المنتديات الإسلامية والمنتديات المسيحية المختلفة عبر الإنترنت. نفسي، نفسي، فعلاً ومن نية حياتي قبل ما موتنا تتحقق إن يدخل واحد يقول لي تعالى يا راجل يا متخلف أنت كذاب. نفسي ما هو أنا حتى لو قابلته حتى لو قابلته دوت يا أستاذ المهتدي هتلاقي نعم. إنه في نهاية الحوار يقولك حاجتين يا إما يقولك <تصفيق> أنت مش فاهم ولو اثباتت له ان انت فاهم هيقول لك انا اصلي لك وهدعي لك ان الروح القدس تنزل عليك وتفهم وتؤمن لو في حدا تبقى تنسيتها هي هي هيشتبني وين على الثلسفين اللي جابوني وهيقول لي اصلا انت من حق السالة المقامة وانت اكيد دخلت الاسلام عشان كان عندها قصة حب وانت اكيد كنت انصوف قضية صف الله العظيم يعني قضية اباد و اكبروك انك يتسلم يدخل السجن عن فاكرا مش هديه قطار الخمس ردود بولد بس حضرتك ازاي تتمسك في قضية اداب وانت نبي من انبياء الكتاب المقدس عشان تتمسك في قضية اداب لا ما انا لك يعني لا انت لو معلش نت... هيقولك انت... انت اكبرت على الاسلام هيقولك انت اكبرت على الاسلام انك اتناسكت في قضية و... واكبرت يا هيئمة إما... بتجوز اللي انت بتسوق معاها يا اما يقولوا ان انت من فوضيه مش عارف ايه لا لا لا انت دي حاجه واهيه جدا بتبقىات كثيرا لا هو انت نبي من انبياء الكتاب المقدس يعني هو انت يهوذا هو انت يهوذا اديك انت قلت انت هتجيب نفسك يهوذا مثلا <تصفح> ده حاش حاش انا حاشا إن لله انا انا زي يهوذا برضه مني نفس لا ما تتمزقش انت انت الاداب لا لا مع الله يهوذا يتمشى الله يوز الله. المقدسي تتعلم لكن انت لا <تصفيق> لا تتنسيك لا ان شاء الله يا ربنا ما يدري الشرف يهوزه اوه والله العظيم ولا شرف اي نبي من الانبياء في الامر المقدس امين يا رب <تصفيق> العالمين امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين فعلا ربنا يشرح كل صحيح. حاجه فرتها حلو ربنا يشرح صدورنا يا استاذنا ونستكمل بقى حوارنا اللي احنا محضرينه الحلقه ديت عن حياتك داخل الكنيسة والطقوس الكنسيه لان المسلمين مشتاقين اكتر من المسيحيين حاضر المسلمين الكنيسة مقفوله ومش عارفين اللي بيجرى جوه وبعض ال بيوضحوننا ان دواء الكنيسة دي معالم ربانية ومشاعر الوهية وروح عالية من التدين داخل الكنيسة ديت فاحنا عاوزين نكتشف نتخطى الأبواب والأسوار وندخل دواء الكنيسة ونأنجج أخونا المهتد الإسلام كده ويقول لنا إيه اللي بيقرأ دواء الكنيسة بمنتهى الصراحة ومنظر وضوح من خلال حياتك داخل الكنيسة أكيد أكيد أكيد طيب شوف الحياة داخل الكنيسة كانت تنقسم معايا إلى قسمين القسم الروحاني والقسم الإنساني كإنسان أو كام كمُهتدي للإسلام بمعنى القسم الروحاني كان كان كل ما يتعلق بالروحانيات داخل الكنيسة يعني من وتسليحات وغيرها من تقوص العبادة وتقوص الكلاسية كتقوص آآ عبادة آآ كانت بتترجم معايا من خلال صلوات المزمير اروح احضر العشية بتاعت كل يوم هي عشية باكر وووأحضر الأداسات وأصل للأداسات وووأدير كنيستي وإذا عندي مثلا خطة زي مثلا زيارة مرضى زيارة الملاجئ زيارة دور الرعاية الكلام دوت هم طول حاجة ذا دي كانت كلها زيارات روحانية نابعه من الطقوس الكنسيه للخادم او للشمالي طب احنا عاوزين بقى نوقف مع حضرتك هنا ثواني علشان في كام مصطلح حضرتك قلتهم احنا مش فاهمينهم اول حاجة عشية باكر نعم. ايه عشيد باكر عشيد باكر ديت دي اسمها صلاة رفع بيقولوا عشيد باكر دي لما بيكون انا عندي قداس دنيوم في حاجة اسمها عندنا الصلاوات بقى صلاة الساعة السادسة وصلاة الساعة السادسة مع اخر الصلاوات بعمل الصلاة بتاعة عشي عشي عشية بقى عشية صلاة القديس الإلهي عشية صلاة القديس الإلهي اللي هو القديس مقيم تاني يوم مم. يعني بمثل بفتيت قلت إن أرضي عندي يوم الجمعة قديس الصبح يوم الخميس العشية دية بنروح بنقرأ المزامير بتاعتنا آآ آآ بنقرأ الصنوات بتاعتنا وبعد كده الكاهن عندنا بيفتح سطار الهيكل بيفتحه من الشمال لليمين عن طبق التقوص الكراسية طيب. او تقوص الكاهنوتية الكاهن بيفتح سطار الهيكل من الشمال اليمين ايوة أوه. واخد دماغك ازاي وبيبتدي يصلي اول صلواته بليسون ايمس اليسون ايمس صلواته تقول اليكسون ايمس اللي هي اليسون الله يعني أو الرحمه يا رب بالظبط دي برضه اسمها اليكسون ايمس اليسون ايمس جميل. آه دي آه دي بتبقى يعني بيبقى موضحة في الصلاوات ال بتبقى على طول بعد صلاة التسبيح وبعد ما ااا بنعرض ناتلو المزمير باكر وتحديدًا كان بيجي الكاهن لو في مجموع من الكاهن موجودين أو حاجة بيجي يسلم عليهم وبيطلب منهم السماح يعني بيجي لهم أنا أخطيت سمحوني بيقف كده بنوام انا اخطي يستطفوني بيطلب السماح من المصلين والشعب الحاضر وبعد كده بيزغط امام الهيكل وبعد كده بيقوم بيفتح السطارة بتاعت الهيكل بتاعه من الشمال اليمين وهو بيفتح من الشمال اليمين بيقول الصلاة اللي هي بتاعت البدري يعني بتاعت العشية اللي هي بتقال اما بالكبطية او باللغة العربية العادية يعني مثلا هو بفتح الصلاة يقول له ارحمنا الله الأفضل من كل ايها الثالوث المقدس ارحمنا ايها رب الاليه وتكون معنا لانه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك بعد كده اول ما بفتح صلاة الهيكل بيروح داخل ويقول اللهم اجعلنا مستحق قلنا بشكري ابنا الذي في السن وقت نعم وبيبدأ صلاة بيبدأ صلاة العشية م. بعد طبعا ما بيتقال صلاة الصلاة الصلاة المسيحية اللي هي بتبدأ اللي هي من الأسماء وبعد كده تبدأ الطقوس الكاثوليكية بتاعته تبدأ الطقوس الكاثوليكية بتاعته الطقوس الكاثوليكية اللي هي كقدسية عشية هو مش قداس هي طب صلاة عشية أوه. يعني اعتبره مقطط من القداس يعني بيبقى هو بس عبارة عن طلعت شكره و بيدي أربعة ناقوس إنق بعد كده في صلاة اسمها صلاة سريعة بعد نقوس بيقول أو شيء ترا عيني يعني آه أربعة الناقوس آه. آه. آه. آه دي برضو الثرانيين بتقال والمزمير وال لا الاربع نقوز دي عبارة عن صلاة بيقولها الكاهن. وهالبرحودات دي بيقولها الكاهن. دي بيقولها قبل ما يبدأ في بالصلاة اللي هي اللي هي أقبلك إزاي عارف إذا مش بروح ولك على الدف والصورة والكلام دوت؟ آه جميل آه. دي فيه في, في فيه في فيه يعني في صلاة وقال كده فالنقوص اللي هو الدف اه فبيستعمل معاها يعني امش عارف اشرح حولك النقوص اللي هو الدف الدف ما يضربش ضربه كاملة بيراعش عالدف بس كده لا ربع الدف اللي هو ربع النقوص بنسميه واخد بنت فسموهها ربع أربع ناقوس عشان بتبقى المصاحب ديها بيبقى الدف أو الصواعد يعني بتصد خفيف واخد بعدها كذا فعشان كذا سميها بأربع ناقوس يعني نقدر نقول كده زي موسيقى كلاسيكية هادية لا أنا مش, مش موسيقى مش موسيقى لا أنا مش بقول موسيقى مش موسيقى لا مش أقصد. هقوله أنا عايزه يوصل لك بطريقة مبسطة. هاد غطائن حلة. اه هاد غطائن حلة. جميل. اضرب غطائن الحلة ضرب كامل. ضرب كامل يعني خليهم اللي تنين يضربوا بعض هتسمع صوت ايه هتسمع صوت؟ هتسمع صوت, صوت, صوت قوي. آه. الغط أنا هتسمع صوت قوي. اه لا لو مسكت الغط على الغط الثاني وضربتهم على الأطراف على الأطراف. اه هتسمع صوت عنك من إزاي؟ طب انا ممكن اجيب لك الغطايل حلة ونعمل تجربة بسيطة كده أه. اه ممكن مش أقل... مش اقذل ممكن مش اقذل من 10 سوية افضل السلام عليكم الغطايل الحلة معايا دلوقتي تمام تمام انا اغبط خط. اضرب غطايل الحلة اضربهم ضرب بالكامل يعني خلي الشرفة بتاعت, الحل... بتاعت الغطى من بره اللي هي حدود غطى الحلة تضرب في حدود غطى الحلة المقابل ليها. ايها حاضر ايوه اه سمعت ايه دلوقتي الصوت الدول اللي بعد ده نقص كامل ده نقص كامل ايوه اضربها تاني ده نقص كامل ايوه اه ده كده ده كده اللي هو نقاط الكابل. جميل. عايز بقى تعقّف ربط النقاط. خلي حرف الحلة اليمين حرف الحلة الخلفي يعني الحلة من الخلف اللي غطى الحلة من الخلف آه. مع مقدمة غطى الحلة اللي الفيدا في لك الشمال. يعني واحد من فوق واحد من تحت. الاطراف من فوق من تحت. ايوه اضرب بقى كده. لا ما جبتهيش ما جبتهيش لا ممكن اخذيناك انا بقى عشر سوين ماشي سوين <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اسمع النقوس الكامل اهو. اهو. اسمع كويس اهو. أنا هقول مثلا اه لك هنقول مثلا هستعمل لك بيها هستعمل لك بعد كده هستعمل لك ربح. هقول ايه مثلا او <تصفيق> من غير ولايتو دي الدفخه دي كده عملت الايه ضربه الدفخه الكامله جميل بس يا ريت تقرب بقى من المايك شويه علشان الصوت يطلع واضح قوي بتاع الغرزه بتاع الحله بتاع البقوص اوكي هنيجي ناخد الربع نقوص ربع تاخذه يبقى كده اهو Agios, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, رنة كده خفيفة والتانية رنت ايه ده اه بروفو عليك كده كده او كده النفوس كامل اه كده ربع اه كده نص جميل ده الكنيسة فيها يعني فنافكس عادي اوي يحدده و طبعا م. خلينا كل ضربة ااا بتدف كل ضربة بتدف لها قاعدة وليها أساس يعني ضربة التدف في الآيات في ضربة التدف ال اللي هي بتبقى مقامة على على مآتم بتفرق بتفرق <تصفيق> طبعا بس عارف ما عندكش يدف دلوقتي لا كان نفسي جبت دف اسمع ليش مزاج لعبة والدف ده نوع بقى احنا نقضيها شلعي محمد علي كده مش هنقضيها كداس بقى هنت اخذ ذلك <تصفيق> ايب <أيه أيه تصفيق> <تصفيق> يعني كده تبقى حاجة بس فديق انت كل ده هشيله في المنتاج ها لا مش هشيله في المنتاج ولا حاجة انا اخلى لهم كل حاجة يسمعوها. <تصفيق> هشيله لهم حتى اللي انا بقوله دلوقتي وكل اللي اللي تعاوز تقوله يقوله يا باشا <تصفيق> انا ملحب مش حاجة أنا اخلي كده الصلاة اخلي <تصفيق> كل حاجة على محطه انا ايه اللي خلاك اقول ربع نقوس <تصفيق> لا لا لا انت تقول ربع نقوس وتقول نصه وتقول اللي يعجبك واللي مش مسدد ان المتالي بالله كان شماس وكان شماس محترم قوي داخل الكنيسة وكان مؤهل ان يوصل لمنصب كويس داخل الكنيسة مش عارفين ممكن كان يبقى مكان البابا في يوم الايام انت عارف انا الحاجة الوحيدة اللي فزاعلين انا مبعيتش اسيس ايه ايه <تصفيق> حاجة واحدة ايوه لا مش اللي مخك لا خلاص ماشي لا مش نحن نحن. في نحن اللي فمخك تفكير نحنا كمسلمين تفكير كتاب مقدس اه بصراحة ايوه يعني. أو. <تصفيق> ايوه لا انا كنفسة بقى اسيس عشان اخلي الناس كلها تيجي تعترف عندي اعط خبايا الناس كلها اه بحقايا. أعرف كل القصر أزل لهم. آه. أنا كنت نفسي أتبقى أبغى <تصفيق> أتعرف. المهم. آه كالنفسي. آه. أنا كنت بقى نفسي هم كانوا بيعهلو في البيت دايما كانوا بود بيعنوا درسات في البيت. آه. بس قبل أتعرف ده اللي أنا أعرفه يعني إنه هو لي وضع تاني غير الأباء التانيين. أكيد <تصفيق> <تصفيق> لازم تبوس إيده وهو معرفش أبي بوس إيده. نفسي حد ديني ايجابه برضو مش عارف. نستغالي ممكن يكون جاؤه البركة اه ده بركة جميلة اوي بركة جميلة اه بركة حدوة ربنا يهديهم يا رب ربنا يهديهم طيب نكمل نكمل كلامنا ولا هنطل كده لا لا لا. ندرب اتصالات ونعمل لا لا لا اصلا حاجات دي حلوة برضو انت نفكر ان اللي استمع للحلقة هيمل ده حاجات جميلة والله العظيم <تصفيق> طيب <سؤال> يعني... <تصفيق> <تصفيق> يعني, يعني ايه انا عايز حد يتحزن بعد كده لا يعني دلوقتي درسنا الخطاطات وقلنا يعني ايه روبا ناقوس ويعني ايه نص ناقوس ويعني ايه ناقوس كامل ايوه ناقوس كامل ايوه جميل طيب نكمل يعني... بقى تعالى بقى القداسات امم <تصفيق> من بطن البروتست كانت هي انت عندك القداسات ااا آآ تلات اقسام او تلات انواع اه في قداس اسمه قداس باسيلوس او القداس البسيلي القداس البسيلي القداس البسيلي ايوه القداس البسيلي دوت بيكون هو عموما هو اكتر قداس شائع مع الكهنه القداس البسيلي القداس الباسيلي نوعه تعالقديس باسيلوس ده اسمه قداس القديس باسيلوس القداس ده وهو الأكثر شيوع ليه يقول لك أول موجه موجه إلى الله الآب يعني بنوجه بهذا القداس أو بهذه بصواة هذا القداس إلى الله الآب دوت الكل هم هو يا الله العظيم الأبدي يعني القدياس ده مختص بالآب. القدياس الباسيلي. الباسيلي القدياس. الباسيلي مختص أيوة. بالآب. القدياس الباسيلي أيوة مختص بالآب ده موجه م. إلى الله الآب ضابط الكل. ده هو طبعا بيكون ب بي اللغة العربية واللغة القبطية لكن هو بتسود عليه اللغة القبطية أكثر. م. يعني إذا يعني أول مرة ازاي اذا كان كاهن باقيه جدا باقيه في اللغة القبطيه وليس لديه اخطاء لغوية فيها فتلاقيه بيصلي القداس البسيطي اه يعني بيمشي القداس كله او بيقيم الصلاه كلها كقداس بسيط مع هذا بعض الاجزاء اللي بيجي فيها القداس الليفري كوي لو تقدس الرب جميل قوي والنوع الثاني من القداسات تعالى بقى يقول لي, لي طيب قول لي ايه الغوريوص وايه باسيليوس وإيه, وإيه, وإيه, وإيه, وايه هقول لك انا قلت لك الاول اللي قداس البسيلي القداس البسيلي دوت ده, ده بيكون القداس الموجه الى الله الاب اه اللي هو انا بتوجه فيه الى الاب الاب ضابط كل خطف السماء والارض ما يقع ما لا يقع تمام انا معاك لي غايت بالوقت غايت القداس الثاني اللي هو نفرق عليه اسم القداس الغريغوري اللي هو بتاع القديس الغريغوريوس القداس دوت الاباء الكهنة اللي يعتبروه هو القداس التأمني او الروحاني دي انه القداس ده بيقيس بالالحان القويضه في ألحان مفرحة كتير اه يقدروا لك يعني يعني القداس نفسه بيبقى قداس فرح والحانوا الالحان فرح عشان كده بتلاقي في الأعياد في الأعياد والمناسبات يعني مثلا عندك في عيد الميلاد في راس في قداس راس السنه اه وفي وفي في سبعه يناير دي بتاع سبع ايام اللي هو طب وسته تلاقيهم ال اللي كانوا بيصلوا القداس ده اللي هو في فرح ده بنشوفهم بيطلعوا غنوا كده قداس مفرح اه بيطلعوا ايه غنوا اجمل من ده قداس و... اغريغوري احسن احسن احسن ده قداس اغريغوري انه بيتميز بفرح الالحان و... و... واخد بالك في نفس الوقت تأمل روحاني والقداس دوت بيكون موجه الى الوالد الابن اه كنت في بالك انت اللي كنت انا بقى عاوز حضرتك بقى يعني ايه ان نوضح الجزئية دي وابقى حد في عندك كده في عندك انت في عندك ايه فيت عندك الى هنا انا عاوز اه انا عاوز اوضح الحتة دي الحتة دي بالنسبة للقداس المتوجه للآب ده قداس بنكلم بيه الاب وده قداس بالخطي لا اقول فيه اه احنا نقول فيه ايه اه اه لا اقول ايه يا الله, الع... يا الله العظيم الابدي الذي جبل الانس على غير فساد وطغرنا من كل دنس ومن كل فعل شيطان ومؤمرة الناس الاشترا وقيام الاعداء الكخافيين والظاهرين وان سائر جاء نتوجه بالدعاء الى الله الاب امم بهذا القداس اللي بتاع القداس القديس بسيلي القداس البسيلي موجه للاب القداس بتاع القداس موجه ل... ل... لله الاب حلو قوي ما احنا بص ما احنا بقى عشان عشان ما نتخانقش مع بعض لو قلت لازم تعرف ان في حاجه اسمها الله الاب وفي حاجه اسمها الله الابن لا انا انا عارف الحته دي كويس جدا انت ده انت استاذي كده ليش نتخلف في نقطه يعني فتح انت تفتح مخك مع لا انا فتح مخي على الاخر لدرجة ان انا هحله لك بدون يعني جمجمه من غير جمجمه بدون مخ خالص بدون مخ خالص <تصفيق> في قد ايه اسئل احسن ايوه كده زي أوه. ما قلت لك في الحلقة اللي فاتت طن اشتعش تنتاج حبيبي <تصفيق> كويس اه فاصبح عندنا قداس أو صلاة تقال إلى الله الآب بي اللي بيصليها الكاهن وطبعًا بمعونه الشمامسه امم والقداس الكتابي اللي هو القداس الأرثوذكسي دوت بيكون بيستخدم أكتر شيء في الأعياد والمناسبات اللي هي اللي فيها في طرح الكنيسة امم بحضرتك <تصفيق> بالك ازاي اه والقداس الأرثوذكسي دوت موجه إلى الله الابن مم. احنا بس عاوزين يعني انا كده الاب ووالد الاب احنا كده كمسيلمين فهمنا ان القداس الباسيلي بيوجه لللله الاب والاغريغوري موجه لله الاب ايوه فاحنا كده بدون روح قدس احنا تفهمنا أيوة. ان الاب ده ليه كلام بنوجهه به وان الابن ليه كلام تاني او قداس تاني بنتكلم معه بيه او بنوجه له قداس تاني احنا بنظهر الروح القدس كده فاحنا عاوزين حضرتك تقولينا طب الروح القدس بقى ايام ما كان عندك انت الروح القدس كان الكلام دوت يعني برضو نفس المفهوم اللي عندنا دلوقتي ولا كان في مفهوم تاني لا طبعا مفهوم, مفهوم تاني مفهوم مختلف غير المفهوم اللي عندنا دلوقتي لا لا لا طبع. انا بتكلم على اطلاق تسليل اطلاق الاب والوضع الابن والربح القدس واحد انا مش بتكلم آه. على التسليلس انا بكلم وانت بتأدي الكداس وانت واقف بتأدي الكداس آه. انت مستحضر ان انت بتكلم الاب اي صح يعني في الوقت ده انت ما بتكلمش اي الله. الله الاب اه ب ببتكلمش الاب لا ببتكلم انا بودي طلباتي ودعواتي ذا بودي طلباتي ودعواتي الى الله الاب جميل وانت بتأدي الكداس الى طريقه بدعو الله الاب انه يجيب ليه الكدهس الاغريغوري اللي انت بتقول بيه بتوجه الى الله الاب اه يعني ده توجه قلبي اهوت عشان يعني احنا بتوجه بقلبك للاب وبعد كده بتوجه لقلبي للاب ده وضع وده وضع تاني ايوه بالضبط ما غير الكلام اللي هو الفلسفي لا لكن احنا تعالى من... بقى اديك اديك انا نظرتي دلوقتي كمسلم هيفهم ازاي اه كمسلم ورا كام بعد العمل دي كلها بعد كل دوتات يبقى انا كنت مش مش عارف مين فيهم ربنا ليا فعشان كده طلبتي طلبيت اللي فيهم ربنا يستجيب يعني انت بتتوجه في, في اوقات الاب وفي اوقات تتوجه للابن علشان اللي فيهم هيمشين المصلحة يبقى اتوجهت له يمشيها بالضبط آه. اللي عنده الوسطى يمشيها يخلص اللي, اللي من استصاصاته الموضوع دوت يمشيها ربا ما احنا طبعا عارفين ان ربص. ان ربص. ان على حسب <تصفيق> كل وزهير بعد ح... الاب بيقوم بحاجات والابن بيقوم بحاجات تانية الحاجات دي مفهومة مفهومة عندنا احنا كمسلمين ومفهومة عند النصارى ان الاب ما استلبش الابن هو اللي تصلب اكيد كلام مفهوم و... إن, إن, ان الله الآب الله تجسد ان الله احنا بقى هقول بقى ك اه انا عاوز حضرتك تتكلم ايه, إيه؟ اه سيدنا ربنا آه ربنا تعب جدا تعب جدا من اليهود وبني اسرائيل مم. تعب جدا ما بقاش عارف يعمل معهم ايه من كتر ما هو بيحبهم آه... عايز انسح خطاياتهم خلاص عايز يعني عايز يعني خطايا عايز يعني عايز يعني خطاياتهم عايز يعني صفحة جديدة أوه. فقال لهم خلاص انا اخر حل لها أنا... عبروكو انا لازم إن... لازم انا لانزل بقى اصلحكم فعمل ايه ربنا عشان ينزل يصلح اليهود في الارض تجسد في جسد العقراء مريم تجسد وتأنس على تقاية المسيح وبدأ يخاطب اليهود الله الأرض. حضرتك, قلت حضرتك قلت تأنس بالسين يعني أصبح انس ولا تأنس بالساء يعني أصبح انسة تأنس لا لا لا سين. بالسين بالسين واحنا نفسه عشان انفعال ال ال ال الحلقة دية هتغضى, هتغضى على النظر هتغضى على النظر وقول لك شوف بيقول تأنس بيقول لك فها انسة لا لا لا احنا بنقول لهم ان تأنس بالسين اه بالسين. لو عايز اقول لهم تأنف بالأنس هطلع لهم لساني شبر قدام. لا لا لا احنا بنقول تأنس بالسين يا جماعة بارا اتكلم لغة عربية كويس او بالسين اه تأنس بالسين بالسين كويس تأنس او تأنس كإنستان ام فتأنس اذا هذا هو الله الله المتجسد في جسد العضراء مريم نعم الابن. يعني اصبح متجسد اصبح الابن. الابن. بالضبط. اصبح الابن انه ولد من رحم ازراء او من رحم امرأة. نعم. طب بالطبع سيطلق عليه امين فلان ابن, ابن فلان وما تنساش على مهمة. ان اليهود زمان كانوا ينسبوا الابناء الى الامهات وليس الى الاباء. يعني ما يقولنش مثلا المقتدي ابنه. اه. لأ. يلهث المبتدئ ابن امه اه عشان كده دايما كان بيترقف عليه المسيح يسوع الناصري أو المسيح ابن مريم اه يا ابن مريم قبلوا يا ابن مريم اه انت يا يوسف وفيه البعض كان عارفين عليه اصلا يوسف المنججار دخلش على عبر مريم. وهم معترفين بكده لكن احنا بنقول برضه ان البعض احيان كانوا بيقولوا اليس هذا المسيح ابن ابن يوسف او اليس هذا ابن النجار يعني بيطلقوا برضه احيان و لكن كان مشهور برضه ان الابن يسمى ايه لامه اكتب كثير كان في اليهودية ومازال حتى الان اليهودية في اليهودية حتى الان الاطفال يذهبون الى امهاتهم اه ما زال هذا القانون سائد موجود الاطفال تنسب الى امهاتهم اكيد ده عشان كثره الزنا بس الاطفال تنسب الى امهاتهم يعني سببهم من اسبابه قد الزنا مش عايزين نقول انا اكيد اكيد معروفة من امه لكن مش معروفة من ابوه بالظبط يعني هو ده سبب من الاسباب حتى هو موجود في بعض الدول الاوروبية الكلام دوت انه يلسى بالابن الى امه علشان مش عارفين من ابوه طيب احنا ننجح للموضوعنا تاني ان بس احنا كنا توقفنا ان انت وانت واقف بتقدي الكداث للاب انت بتكلم الاب وانت بتقدي الكداث للابن انت بتكلم الابن الكلام ده لا يختلف على. لا يختلف عليه اثنين. لا يختلف عليه اثنان نهائياً. وبن عايز السيس أو شماس بني آدم كزات هقوله تعالى قللي إيه هو والقداس البسيلي وإيه هو القداس الغوري. قللي إيه هم؟ ليه بتصلي ليه بتصلي في أيامه أي وليه بتصلي أخرى في القداس ولماذا تدمج القداسين مع بعض في قداس واحد يعني تصلي مثلا نقص القداس قداس البسيلي وهوب فجاه تروح تقول على القداس الاغريغوري ثم تعود القداس البسيلي مره اخرى حتى حتى الامام قلب الحقيقه فتعود القداس الاغريغوري يعني عندنا في القداس الاغريغوري بيعودوا ليه في في, في, في القداس اكثر من مره في في مكان محدد اللي هي الطلبات الموجهه الى الله الاب فتلاقي الاسيس بدأ يصلي معاك بالقداس البسيلي بدأ قداس القداس البسيلي بدأ في تقديم الحملة او في المرض انت فاهم قصد يعني في تقديم الحملة في الرشومات في صلاة الشكر في تحليل الخدام في, في, في الهتنيات في, في, في الكاتبكين في الاسيس كل ده بيكون في بالقداس البسيلي احنا مش عاوزين الاخوة المستمعين زي اه زي اه يفكروا ان المستلحجة عبر مرور الكرام كل كلمة قالها الاخ الموتادي للإسلام لا لا لها لا انا مستعد للمناقشة فيها احنا عند شرطينة احنا عند شرطينة طبعا لا لا لا يعني في القداز الباسيل اللي هو موجه الى الله الله القاب اللي موجه الى الله القاب دوت يعني بيو في في عم تلاحد اسمها صلاة الصلح مع الله صلاة الصلح مع الله صلاة الصلح مع الله دي بنقولها بعد ما بنقول قانون الإيمان يعني بعد ما بنقول قانون الإيمان المسيحي الكاهن بيدخل بيغسل ايده ثلاث مرات بعد كده بيبقى يجي ييجي يروح واقف على لبلهيك وينفض ايده على الشعب لو انت تفتكر هذه السنة الصعبة بتاعت المسيح تبقى النجيل آه آه هيرودس لما سلموا المسيح عليه السلام مم. هيرودس لما سلموا المسيح عمل إيه طلعوا طلعوا للشعب تكلون عندكو المسيح وعندكو الـ الـ الحرامي عايزين أني فيهم قالوا لا آه احنا عايزين الحرامي وواعقب المسيح وصل بالنصية فعمل ايه هيرودس راح داخل راح غسل إيده غسل إيده وراح نصدها قدام شعبه اللي الوائب اللي الوافيل تحت المقر التعلفظها انا باختل ايدي منه يعني انا باختل ايدي من زنبو انهم اللي اختطوا اش انا حضرتك الكاهن هنا بيقوم بنفس الطقس بيصالح الله بيصالح الله ايه الكاهن... أي مرة اخرى مشجد ريدوس اه يعني الكاهن في الوقت ده بيعمل نفس الفعل اللي عمله ريدوس ايه بياختل ايه ثلاث مرات وبيتفجه على الباب بتاع ال ال ال ال الهيكل وبينفض ايده قدام الشعب نطرة ايده قدام الشعب دي ليها ثلاث حاجات يعني دي ليها ثلاث استنتاجات مش استنتاجات انا اسف ليها تبقى هداك الهدف الاول بيقول للشعب ما تنقروش المسيح ما حدش ينكر ايمانه بالمسيح، فبدي ما عملوا شعب اليهود يتكلمون. آه، لإن المسيح نهى عن عن إنكاره. بيرفضوا عليه. آه، من إنكاره كتير من الناس. الحاجة الثانية، آه, آه أيوة. الحاجة الثانية إن يا شعب المسيح يا شعب المسيح هو بتكون بيتقول قانون الايمان بالفم فقط. لازم يكون بالفم. وبالقلب هتبقى حاسس بيه تبقى مؤمن بيه من جواك تمام تمام وبعد كده بنفض ايده التالثة بيعلن براء براءته الكاملة من اي مخالف للتلات حاجات دي يعني من خالف الهيمان بالمسيح او يكون غير مؤمن بقانون الهيمان اللي خالج من سمه فالكامل بريء منه فعشان كده نفض ايده قدام المذبح او قدام الهيكل اه ثلاث اهداف من نطرة اليد ثلاث واقفين في نطرة الكتور. بعد ما بيخسل ايده ايه بعد ما بيغسل ايده بيروح يقف قدام الهيكل ويتوجه بوجهه الى الشعب اللي موجود في الكنيسة وبينفو اليده او بينطر ايده ان المطيه ثلاث مرات كل مرة ايه؟ عشان بيحذرهم أكيد. المطرة دي اللي هو بريء منهم بريء من كل من انكر المسيح بريء من كل من خرج الايمان من قلبه وكان في فمه فقط وبريء من كل مخالف لدين المسيح انا بريء يعني واحد يجي يقول لك ايه انا بريء من دمه فلان بالضبط إن بتقول انا بريء من, من اعمال فلان انا بريء منكم اذا في حد فيكم لديدي اي معصية انا بريء منه انا بنفو ديدي منكم انا غسلت ايدي ونفطه منكم لا اتحمل وزر احد او لا اتحلم ذنب احد م. بعد كده يروح نشف ايده ويقف يصلي قدام المزبح طب ينشف ايده ليه هو خلاص بينشف ايده خلاص ما... ما ده تخصي هيرودس هيرودس لما غسل ايده نشفه. طبعا أوه. لما هيرودس غسل قال خلاص ناشف خلاص انا نطرت المية اللي في ايدي انا على طريق منكم فنشفت ايدي خلاص مابقاش في عندي حاجة عم عن ترات في ايدي اه طب هو هيرودس هيرودس ذكر ان هو نشف ناشف ايده <تصفيق> لم يذكر طب لكن لكن شفت ايدي جابوه, <تصفيق> جابوه في الفيلم لا لا جابوه في فيلم ااا ألم امام السيد المسيح ألم المسيح اه, آه. لوكرا مسيح جابوناش في ايديه انا حقيقي ما شفتش الفيلم لان جابوناش في ايديه بصراحة يصعب على الواحد لا لا لا هو خرج خرج من في الفيلم ان هو بعد ما غسل ايده ونط وقطر ايده قدام الشعب اليهودي راح ماسح مسح, مسح ايده في المنشفه اه منشفه اكيد بقى دي موجودة ممكن دي فهل لها اساس اه موجودة موجوده في الكراون اه طيب يبقى احنا لا ما اقدرش اكذب لك بيها انا مش يعني مش فاكر احنا بناخد المسيحادي ودي تاخد بعض من تقصها عن هيرودس اللي هو كان صلب المسيح او اصدر الامر بصلب المسيح او اللي هو كان أنا عايز اسالك سؤال معلش اتفضل لا انا عايز اسالك سؤال آه. هل انت تعتقد هل تعتقد ان الصلوات القدس صلوات القداس صلوات القداس هل صلوات القداس دي اخذت عدد المسيحة هل هناك قاعدة هل هناك قاعدة يستند اليها الكهنة والعابدين للمسيح في الديانة المسيحية هل اخذوا شيء عن المسيح في التقوص العبادية او في التقوص العبادة لا انا بسألك هل انتك من قراءاتك للانجيل هل وجدت شيء يدعو الى التقوص عبادة محددة لا طبعا تمام انتا هنستنتج من كده ان القداس المقام هو من سير احداث الانجيل عشان كده هو مقسم الصلاة مقسمة الى صلاة صلح وصلاة مزانير وصلاة شكر و الى اخره اخبرها دك اللي بقصد ايه يعني, يعني عندك حاجات كتير الغهبان والكهنة والكساوسة والأباء هم اللي صنعوا الحاجات دي لم تكن من صنع المسيح مكتب. مئة في المئة لا يا سيد الكريم السيد المسيح عليه السلام السيد المسيح عليه السلام وهي مذكورة في الأناجيل الأربع عندما ظهر لتلاميذه كما قالت الكتاب المقدس بعد بعد القيامة من الأموال فسألوا التلاميذ قالوا له يا معلم بماذا تعلمنا ان نصلي علمنا نصلي نقول ايه قال لهم المسيح قال لهم صلاة واحدة فقط هي التي ذكرها قال لهم قولوا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك بص انا عايزك تاخد بالك معايا قوي قوي قوي من الجمل اللي انا هقولها لك قوي قوي اللي هي الصلاوات اللي اوصى بيها الصلوات التي اوصى بها المسيح عليه السلام تلاميثه في البرية عندما ظهر لهم في البرية ماشي سؤال يا معلم بماذا بماذا تعلمنا ان نصلي فكان رد المسيح عليهم ايه اعلمكم ان تقولوا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزانا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا أجنبنا كما نغفر نحن مؤيدا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرئير أمين نعم خدت بلك نتجمل 11 جملة أو 10 جمل أو صبيب المسيح عليه السلام لم يقل لهم توجهوا بسلواته وقلوا يا الله يا يسوع المسقيح قلوهم قولوا ابانا الذي في السماوات ولوحظ سلمة ابانا هنا نعم. ابانا يعني ابوك الذي في السماوات اذا هو ليس ابيه وحده لا أبانا. اذا ليس ابيه وحده ابانا كلنا صحيح. نحن جميعا ابناء الله نعم هو كان يطلق نفذ أبناء, أبناء الله على الصالحين وابناء الشيطان على العصاوة أحسن. أحسن. هو يعني هو نفهوم يعني لكن هو مذكورة أكثر من موضع يعني أحسن. أنا في الآب والآب فيه وأنتم فيه أحسن. نعم يعني القصة إحنا نعم فهي دي الصلاة اللي علمها هي دي الصلاة الأنصى المسيح لسد مريم آه ده كمان حسب ايه؟ حسب الكتاب المقدس مش حسب الاسلام تعالى احسن احسن تعالى بقى للمصيبة الكبرى أوه. للمصيبة الكبرى في مصيبة كبيرة جدا ان نهاية, نهاية الصنوة التي اوصى بها المسيح على السلام كانت كلمة امين ولا تدخلنا في تجربة لك من الشرير امين أوه. قم أباء الأساقفة والكائن المحترمين والروهباء بعد مجمع نقيه طبعا تأكد عرفوا هنيجي يعني هالجيل مشكلة الله مجمع نقيه ده هنيجي لل للحد دوت اه هنيجي حد دي اضافوا كلمة جميلة جدا في نهاية الصلاة وعشان أكون صادق معاك حتى لا أجزم بشيء غير مؤكد ما مش هل المجتمع العقيدي هو اللي ثبت الجمله دي اللي انا هقولهالك دلوقتي ام اجتهادات الاباء الكهنه والاساقفه فيما بعد والرهبان وهي جملة ايه بالمسيح يسوع ربنا بالمسيح يسوع ربنا امين اه اتحدث اتحدث اتحدث للمره ان يأتي لي شخص من الكتاب المقدس بهذه الجملة مذكورة في الصلاة او صبيع المسيح عليه السلام احهد اه فعلى اي اساس على اي اساس انت تقول في صلاطك ايها المسيحي في هكتها بالمسيح يسوع ربنا امين ما معنى هذه الجملة ما معناها؟ ايه معنى المسيح يسوع ربنا انت بتقول ثلاث اسماء لربنا يعني تتقول ثلاث اسماء للمسيح عايز تثبت لنفسك بالخطأ ان المسيح هو الله ايه اللي تعبط ده تعبط اه يعني بتقول لي اصلا هو اسمه المسيح وهو اسمه يسوع وهو ربنا طب هل المسيح او هل يسوع او صاق بهذه الجملة المسلسة الاسماء ولا هي عشان تثبت بيها عقيدة التسليس اللي عندك بالمسيح يسوع ربنا الدوله ما حضرتك رب هو كان يعني احد الاشخاص المقبولين جدا شخص مكروه فقالوا له قال راهل واحد الحكماء او احد الفلاسفه قال له انا عاوز ابقى محبوب انا عاوز ابقى محبوب فراح قال له مثلا هو اسمه مثلا يعني اسمه يشوع ف هو مش محبوب مش محبوب، فقال له يسمى اسمك لا. يسوع المحبوب، مين ده يسوع لا. المحبوب، مين ده يسوع المحبوب، فأصبح محبوب خلاص، طوى عملية برمجة لا. برمجة، المسيح يسوع ربنا، المسيح يسوع ربنا، كل مرة كل مرة، فأنت خلاص من مكرر تكرار عليك أصبح المسيح أي. يسوع ربنا، عارف انت سخنتني أول ما كنت شاطرة عايز أتطرق ل نقطة دي، بس أنا سخنت معك يعني، عارف، في حلبة غزل معلش بجد لا لا حقيقي في حاجات بتفوزني جدا يعني نفسي في واحده لي يعني ايه المسيح يا سيدي ربنا يعني ايه فسرها لي اللي بتفهم ما معناها ومن اين اتيت بها وعلى اي شيء استندت عليها يعني بتقولها بأي استند هو قانون الايمان بسعر بسعر. قانون الايمان باسسه وبجملته مش مش موجود أصلاً من تعليم الكتاب المقدس. ده من اختراع الآباء وال والقصص. مجمع نقي. مجمع نقي. ده اختراع يعني. زي ما بنقول كده. ابا وافد إيمانك من اختراع الآباء والقصص الدين كله بالكامل مبني على الآباء والقصص ده ليش المسيح انا في عندي سؤال لو حضرتك تفضلت وسرحت لي بيه سؤال نفسي لقيله اجابة لأ حضرتك اسأل ان حضرتك عوض ان حضرتك في نفسك تقوله عوض حقيه لأ نفسي حال حد... نفسي حال دي يديني الاجابة بتفضل انا غيرت بمحدش داني اجابته على فكرة طيب اتفضل اسأل هل يا, يا مسيحيين العصر الحديث نعم او يا مسيحي بولس نعم يا مسيحيين بولس هل مسيحية الان هي نصرانية الأمس هو السؤال هل العقيدة المسيشية التي نزلت نزل بها المسيح هل هي مازالت على نفس هيئتها اللي ربنا نزلت لها بيها على زيدنا المسيح أو زيدنا عيسى عليه السلام عيس إجابة آه أو لا آه؟ طيب بلاش, بلاش كده كمان يعني أفصل من كده هل مسيحية الآئن هي نفسها مسيحية من ألف سنة واحدة بس هل أحسن. هي مسيحيه 1500 أحسن. سنه لا ده في ابديت بينزل أحسن. كل شويه في ابديت لازم أن ينزل كل شويه احسن أوه. حاجة تانية قانون الإيمان قانون أنا في أحد الحوارات في أحد الحوارات سألت أحد ال المحاورين اللي هم المسيحيين ال ال ال ال ال ال ده نؤمن برب واحد الله الآب ضد كل خلق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب الواحد يسوع المسيح إبا الله الوحيد المخلوق من الآب أقل أقل كل وجود إلى آخره قلت له من فضلك لو تكرمت لو سمحت لو تعطفت قل لي من الذي أعطاكم هذا القانون هل أخذ هذا القانون عن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام؟ ولا مين اللي بتهلكم عارف قعد يلف ويدور ويحاور ويناور ويمين وشمال اصلي وحكايتي وروايتي في الاخر وصلنا ايه وصلنا هو قانون ابتدعوا اساقفتك ورغبان مجمع نقيا يا جماعة بتاخدوا قانون ايمان قانون ايمان لدين من من من الاديانه اللي انزل الله سبحانه وتعالى بتاخدوا بنت اسمي بشر اسمي بشر ما هو يا استاذ يعني قانون خير سماوي <تصفيق> يا استاذ المعتدي لا هو يقول لك لا ده قانون سماوي لأنه نزل عليهم بوحي من الروح القدس الروح القدس أو حالهم بيه أنا على فكره انا وانت انا وانت دلوقتي الروح القدس جات لنا رأيك بقى ما الروح القدس على مين انا جت الروح القدس دلوقتي وانا قاعد ايوه ما ما انا جت الروح القدس دلوقتي قالت لي انا مبتدئ اعمل اقتحاء وبلغ المتحيين ان ابتدا الرسول المنتظر كتير فيوقف ده هيقول لك نختبر لا بجد هتقول لك نختبر الارواح وكلام من ده وانت فين دلالاتك وانت فين ما اعرفش يجيب لي, لي. اغماضهم عينيا كده واعمل نفسي ان انا متعمق قوي في التفكير واحرك لهم الستائر خليها تتحرك شويه دي آه يبقى كده تروح القدس عندي؟ لا لازم نروح تطرق على البيت لازم نتطلع على فريت وتعمل الحاجات دي لا, لا ف... إله إلا الله صل الله عليه وسلم يا أخي تخريف تخريف لا بجد تخريف في حاجات لو ااا آه... لو كنت كنا قلتكم في بداية لقاءكنا بقول لو كل واحد بس أدى نفسه نص دقيقة نص دقيقة يسأل سؤال واحد فقط لغير من هو الله من هو الله ده خليني خلينا اسألك طريقة تانية عايز اقول لهم كام مرة كام مرة وقفت قدام صورة المسيح اللي ليها كذا شكل مرة بدأني صفرة مرة اصمراني مرة شكله جاي على ياباني شوية مرة على افريقي مرة على هندي مرة على مكستاني الله اعلم بكرا يطال لي واحد في التنابي ولا لأ من الستين دول الله اعلم هاي طالله قولي بيه صورة ولا لبقى ممكن فكم مرة وقفت قدام سورة المسيح دوت تقول يا رب نجيني من من المشكلة الفلالية ونجاك كم مرة وكم مرة وجهت نظرك للسمى فوق ودعيت رب الأرباد رب العباد خلق السماء والأرض وتوجهت ذي بنظرك وقلت له يا رب نجيني من كذا كم مرة في ناس كتيرة ما أولى مرة بلاش سيد كريم بلاش انا هقول لك أنا على حاجة صغيرة جدا ولا اعتقد ان اي مسيح يدري كبه فاعتقد كان دير ماريمينة دير ماريمينة كان من حوالي بالضبط بالضبط في سنة 95 وتسعين او في سنة 94 كان بيرقص هذا الدير رئيسا لهذا الدير كان يسمى اوفا مينا اوفا مينا يعني الانبة امينة اولا الادواء كنت تشوفه كان عبارة عن راجل هيكل عظمي هيكل يعني عظم مضغط بجلد تمام بجد بجد اوكي آه. انا خليت التعبير عظم عظم مغطى بجلد آه. هذا الرد كل كان يعاني من جميع الامراض اللي موجوده في الدنيا القلب القلب ها سرطان كل ما تتخيلوا من امراض كانت مجتمع في جسد هذا الفضل. أفهمينه دلوقت. كان رئيس لدير مريمين الحجاجي اللي هو اللي فتح بني نطرم وكان رايح سدير وراقب. طيب السؤال بقى هنا. أفهمينه دلوقت. أفهمينه. اليس لديه اتصال مباشر مع رب المجد يسوع المسيح؟ ده على خط الساخن. لا على خط الساخن. آه. ده رئيس دير ده زيلو تشعومية احسن ده رئيس دير مريمينة ده رئيس دير مريمينة يعني ايه رئيس دير مريمينة يعني فيما اتبأ كنسية عالية جدا جدا انه يكون رئيس دير يعني الراهب لا يخطي عتبة الدير الا باذن منه أوه. عندما يدخل هذا الشخص الى اي مكان له احترام وطقوس الكنسية لاستقبان لأستقباله فهم هذا كان هذا القناة كان يعاني من كل تلك الأمراض فلماذا لم يشفه لماذا لم يشفيه المسيح لماذا لم يشفيه مرمينينا لماذا لم يشفيه المبا لماذا لم يشفيه أبنيو لماذا لم يشفيه دمياني لماذا ولماذا ولماذا ولماذا, ولماذا؟ لماذا تزد الرد الرد سبحان الله يا سيد الموتدي الرد السؤال اللي حضرتها ورجعته دوت الله سبحانه وتعالى خطط بي اليهود والنصارى في القرآن يعني سؤال حضرتك عفلاني عفلاني جدا الله سبحانه وتعالى يقول حاجة التالية وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق بل أنتم بشر مخلصون سبحان الله تعالى سبحان, سبحان الله تعالى سبحان الله تعالى الحمد لله تعالى الحمد لله الأنباء موسى أزقف الشباب نعم يعاني أيضا من الأمراض نعم. أيضا يعاني من الأمراض الأنباء موسى أزقف الشباب لماذا لم يشفيه الرب المدي يسوع المسيح لماذا تعالى بقى الأكبر والأعلى من كل ده الأعلى من دول كلهم لأن باشنودة التالت أوه. البابا شنودة أوه. البابا شنودة يغادر إلى أمريكا من فترة إلى أخرى لأنه يعاني من مرض سرطان في الدم ومرض السرطان مش عارف فيه السرطان متقصل متحكم في جسده بالكامل الكلام اللي بيشاع عنه لكن في امراض اخرى امراض لا يبتدي يا د الكريم ك... الان بشنوده الثالث جسد مليء بالامراض نعم جسد مليء بالامراض نعم بقول لحضرتك كمان في امراض سواء امراض كغير. القلب امراض السكر خدها مننا انا بقى أوه. سواء امراض قلب امراض سكر السرطان والعيذ بالله مم. تمام اعتقد كمان ان هو عنده الرعاش المرض الرعاش مش عدتنا في ايه المسمى بتاعه الطبي ما خبرت حضرتك ازاي الراجل دو الجدد مليه بامراض يمشي على الارض يمشي على الارض مم. لماذا لم يشفي رب المجد يسوع المسيح لماذا بشر, بشر سيزا ايه بشر احسن لماذا لم يشفيه الاتهار البررة لماذا إذا المسيح ليس ابن مريم ليس بيدي الشفاء عندما شفى الأبرص او عندما ارجع البصر للأعمى فكان بإذن الله نعم. يا معه أرجوك اقفوا شوية وفكروا اقفوا وفكروا رمز الكنيستكو عنده أمراض الدنيا بتمشي بجسمه بتمشي في كل صفتي مت في كل ملي من من دمه <تصفيق> لماذا لم يشفيه رب المجد يسوع المسيح وهو اللي راجل اللي بيصلي الأربع 24 ساعة وهو راهب الأصل <تصفيق> لماد لم يش في الرب المادي إسوا المسيح للأسف ااا المصيبة للأسف يا أخي المعتادي البعض بي بينباهل الدجل <تصفيق> بينباهل بي بأمور الدجل والشعوذة يعني كتير جدا من الصحراء ومن المشعوذين انا اعرف من الصحراء المشعوذين ناس كتيرة يعني ومنهم الجيراننا ومننا اللي حوالينا ومنهم المشهورين جدا بيروحوا وبيعملوا افعال السحر والشعوذه اقول لك على حاجة تانية يعني اقول لك على حاجة خطيرة قوي معلش هرجع بك الحلقه اللي فاتت اه معلش اسامحني لا اتفضل زي ما كنا بنتكلم على الزيارات عن, عن زيارات الاديره وال, وال والخلوات والكلام ده قلت كان بيشاع ان في دير الان بانتونيوس في البحر الاحمر كان يشاع ان هناك راهب يدعى ابونا فانوس اعتقد ما زال موجود اعتقد ما ماتش يمكن اعجز دلوقتي الله اعلم الكلام اللي بحكي لك عنه دوت مثلا من 15 سنة او من 17 سنة كان يشاع ان ابونا فانوس دوت بتخرج من ايده نور بيخرج من ايده نور نعم. لذلك آه تم اعطاء امر من البابا شنودة من البابا شنوده انه على طول يلبس الجوانتيات يغطي ايده عشان النور ما يطلعش من ايده تمام وان ايده على طول بتجيب زيت ايده بتجيب زيت اه فبيهو عايز تعال نشوف الاساس الايده بتطلع نور ده ويده بتجيب زيت يعني لا. عايز يروح ياخد البركة بتاعته هو بيعلق زيت لا يا ريت بس ده بتجيب ده بتجيب زيت ونور ربنا مصر ما يضربش ما هو أكبر. يبتجيب زيت ونور يعني كهربة وزيت كهربة وما بقى. لا لا. تخيل انت بقى كهربة وجمباه زيت تعمل ايه تعمل أكلة. خطيرة. فالسمح الله أن ترى مش مكهرب ايده مم. تمام؟ حضرتك. رفضت مجموعة ال نعم نعم. رفضت دير ذا مم م مجموعة من الشباب اصدقائي قلتون اجتمعتوا هنأبونا فانوس بتاع ال الدين أمبانتوني يسألوا اه قلنا طب ما تيجو نجمع نفسينا كده شباب ونعمل رحلة للدير دوت قلت وناخد شباب وبنات الكنيسة ونفع نزول الدير ناخد بركة الدين ناخد بركة أبورة فانوس دوت سبحان الله اسمع على مسمى فانوس فانوس سبحان الله اه فانوس رمضان سبحان الله ده عنده روح قدس عالية مع روح القدس دي معا 14 ساعة الزرر بتفققهوش ابدا المهم روحنا ندور على أبونا وصلنا الدير بتاع البحر الأحمر فبندور على أبونا قالوا لا أبونا فروس مش موجود تلقوا في الألاية بتاعته جوه الألاية دي ده هي مكان المعيشة للراهب اسمها الألاية الألاية دي بتبقى في جزء من الدير بممر كده الواحده وبتخش لأماكن المعيشة بتاع اللي هي الألايات بتاعته فلا خلنا وقفنا عند الباب بتاعه ونخبط على الباب يابونا فنوس فانوس افتح يا واحد من جوه عارف بيعمل ازاي ابعد يا ولد ابعد يا ولد ابعد يا ولد عارفه مع بيض لا بكلمك بجد والله وربنا اقسم بجلاله الله انا بقوله انا صادق فيه اه عارفه شخص عادي شخص عادي اسكت يا ولد ابعد يا ولد ابعد يا ولد ابعد يا ولد يخرب بيتك ده انا جايين فريق ايه جايين عند واحد اسمه ده لك من مصر واخد لك ست كيلو ولا ربمائة كيلو هل تقول ايه يا ولا <تصفيق> وايه فنحت الباب مش هنفش جدا ما تطلع يا ابونا فانوس اه بس يا ولا بس يا ولا عملته زي بس, بس عملته زي داود بقى ما عمل مع الرب ومسكه وصارعه ومربطه في الارض اها بالضبط ايوه تشبه تشبهتونه كده بايه بنبيه الله آه داود آه الله عليكم احتان عليك عملنا ايه لقينا في جا الضراهب هل تتكلموا ايه هنا يا شباب نحن بستانين ابونا فنوس لا ابونا فنوس مش طلع دلوقتي ابونا فنوس هيطلع بعد شوية ده ليه موعد يطلع فيها قلنا لهم حاضر فوقفنا استنى في الحوش بتاع قدير خرج ابونا فنوس لك ان تتخيل هذا الشخص الخارج من داخل من اقليته لقينا قدامنا شخص لابس جلبية سودة اللي هي جلبية الرهبانة او لباس الرهبانة وهذه الجلباب مليئة بالوساخات بمعنى تراب للطربه انت فنيه قاوا واحد مرموه في الارض مرمغه في الارض اه خرج ولبس جوانت في ايده تمام وجي تيجي تسلم عليه يروح ايه عامل لك كده دير يعني يضربك كده على كتفك في ايدك بسرعة يشيله بسرعه ما يمسكش ايدك تسلم عليها اللمسه باللمسة كده بس بينه بيلعب معاك لعبة الحمام اقسم لك بالله لعلي العظيم اقسم لك بالقسم يحاسبنا عليه ربي يوم الدين ويعلقني منه من هارقوبي شوف من هارقوبي اتعلق فيه القسم ده أوه. أوكي. اه اوكي لاقيين قدامنا شخص مختل عقليا ما تعرفش بقى بيمثل خلل العقلي او هو اوريدي مختل عقلي او هو اعلى لا لا يعني اكسب فيها انا اقول لحضرتك على حاجة من علامات المس الشيطاني او مس الجن ما بيتلعب بالبناء ادم ان عقله يهبل شوية الله اكبر عقل اه عقله يهبل خرج فعلا ده شوية صور وشوية حنوط ده حضرتك ازاي يوزع علينا الصور والحنوط بركه بقى من جن فانوس الحروف اللي هي يعني ليها أيوة. هي بتبقى حضوط كده زي ريحة اه ريح. فبيليو بينك انا كنت شقي وانا صغير تمام وكنت قليل ادب شوية وكنت بحب ادخل نفسي في بحاجات كده ماليش فيها مم. كنت متطفل أفضل. متطفل بجد اخلاقك كانت اخلاق كتاب مقدس ف... اه اخلاقك هلت تحترم اوي يعني اه فقلت له طب وحيات امي لا <تصفيق> اعرف انت بتعمل كده دي بجد على فكرة أنا نزلت على منطقة إحنا بس مع الأذمة إحنا بنتكلم الأخوة المستمعين إن الأخ المهتدي بيتكلم بطبيعته ونحنا نتكلم بطبيعتنا يعني ده حوار ده البرينو برينو وحوار أخوي وانتم بتستمعوه إحنا مش عارفين الميديا ده دي على خاطر إن أنتوا يعني نملة دعاء لا لا لا, لا لا لا <تصفيق> آه. أنا لست طالبا للدعاء ولست طالبا للشغرة ويا إحنا مش بالرقم قصر أكاديمي أنا لا لا ربنا أعزك يا أسي والله الله يكرمك أعزك. الله يكرمك يا رب الله يكرمك يا رب الدنيا ودقين يا رب الله يكرمك يا رب فالمهم طبعا كان ليا مكانة يعني, يعني معروف ان انا فلان ابن فلان او وكبير حضراتها فكان بيتغاضوا شوية عن عن ابعالي عن أب الفياكات أب الخصوصيات مم. بيتفاضل على الانتهاكات يعني هيقعد يروح يقول لطفلان يبهدلنا الدنيا مش ناقصه مش ناقصه نلاقي عمه ولا ولا خاله بيتصل معاه تليفون علينا ليه يعني طيب كنت بدخل كده بيني بيقول لك ايه بزرق نفسي كده وبخش كده في أماكن ما حدش بقى بيدخلها بتاعه الاليات دي وقرب في آخر الممر بتاع القلايه عشان هو داخلنا حاطط فخ بقى انه هو داخل اخد دي انا في واحد عبيب عبيب عبيب عبيب بجد ده لحقيقي بجد قلت ان عايز اقف اخده في موقعي كده بأمانة قلت ان عايز اخد الرجل ده هشوف بقى هو اللي عبيب ولا بيستعبط لا فشوفت منظر تقشى عر له الابد هن ابونا فانوس الالذي وشيع عنه ان ايديه اتخرج نور سماوي نروح القدس اللي حلت عليه وجدت هذا الرجل بيجري أتريه مسكين ما بيسلمش عليه ويمسك كف في إيدك عشان عنده مرض جلدي في إيده لقيته لما وهو داخل قليته بيشير الجوانتي اللي هو نفسه لقيت تقرحات على الإيد فهم فاهم أنا قلت إيه آه يعني فلسفة <تصفيق> عروحات <عموشي. تصفيق> على قد اه قصد حقائق وعكسها بقى يعني بيقول لك هو ناجز مش عشان دعيااه ده عشان ايده بتطلع نور وتنزل زيت بركه فاحنا بنطلعه أحسن. احسن لكن هي في الارض نعم. مقرحه نعم. احنا مش عارفين بقى الاب فانوس دوت عايش ولا ميت يعني احنا بنقول يلا نشوف انا اللي مكذبنا وكان الراجل دوت عايش يروح يروح يروح, يروح دير الامبانتونيوس في البحر الاحمر اه واظن ان ويقدر على في... انتم ومفيش حد يقدر يكذبنا ان ابوتنا معروف معصره الكل بالظبط كده طيب والانسان اما معروف الكل الانسان اما يكون انسان جاي بيهاجمه في دينه وبيقول لي الواقع ده انا عشته وشفته والانسان دوت بيخاف من الله سبحانه وتعالى وبيحب م. الله سبحانه وتعالى رب معصره الله سبحانه وتعالى حسنت. ممكن يكلف نفسه مشوار للدير احسنت صحيحه ان نفسي نفسي حد يطل يقول لي يا مبتدئ الدرج الكذاب قسنا بالله نفسي اصبحها الكلمه دي والله من... نفسي اصبحها بتطلع بتطلع بتطلع من ناس كتيره علشان خاطر ان هو ايه يقولك لك بتطلع في الخفاء بتطلع من ظهري اه. لكن كان جرؤه احدهم انه يوجه لي اهلا وسهلا بك انت طول انت دايما مفتوح للكل اه وحضرتك مبتدئ طريق الاسلام مفتوح نعم انا ما بحبش عضويات حد ما بحذفش مواضيع حد واللي بيشتمني بسيبه يشتمني على المنتدى ما عنديش مشكله اه يدخل يقول لي انت كذاب انت كذاب صحيح بقوله طب قول لي انا حبيبي انا كذاب في ايه ناقشني يا بابا ايه كان كذاب اثبت يا اخي اني كذاب قدام الناس صحيح. قول عني اني انا كذاب خلي الناس تعرف حقيقة الكذابه ديت ليه سايبني اقلب في وش امم تعالى لشيء اللي اخر ايضا من بعض الافكار السائدة في الكنيسة اه اه فكرة ده المعجزات وان الاب الفلاني بيعمل المعاجزة الفلانية وده ظهر اصلي في المنام وعمل لها عملية طبعا انا بتكلم عن السادس اللي كان البابا قبل الابا شمو ده طيب اقول لحضرتك على حضرتك بابا كروس السادة اقول لحضرتك على حضرتك مسألة المواجزات فضل. العالية ديت تاخد وقت واحنا إحنا كنا بنقول ان احنا هنتكلم النهاردة عن الكدائس لكن احنا ايه مش انا بقولك انت سخدني خدتي في الحاجات تانية فاحنا ايه الحلقة كده اتقلبت لايه يعني لواقع للغرائب للغرائب وللأسف واقع للأسف واقع نعم. نعم، أحلام نعم. يقظة، أحلام يقظة، بتنفس. يعني نعم. عشان تعرف أنا أنا أنا أنا سرت المواضيع دي ليت. ااا آآ عشان أوضح مقط صغيرة قوي. لا أعلم إن كانت وصلت أم لم تصل. أوه. وهي شوف كيفية الفكر عند المسيحي. شوفه عنده استعداد. يجري 600 كيلو من موطنه الاصلي او من المحافظته الاصليه وفي منهم بيجري 1500 كيلو و 2000 كيلو اللي بيجوا من اسوانه والصعيد عشان يروح مثلا البحر الاحمر وروحوا الوقت المطرور ورقة ورق زعبلات واوهام يا بتضيع من وقتك 6-7 ساعات طريق عشان تروح تشوف اللي ايده بتنور واللي عايز ترمي عند الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الابر بتاعه عايز ترمي عنده ورقة عند مقر المكتب بتاعه عشان يحقق لك امنيتك اللي في الورقة ومش مش قادر تاخد من وقتك دقيقة تشغل بيها عقلك وتقول انا فين ربنا او مين هو ربنا انت حضرتك والله قلت كلمه حضرتك قلت كلمه حضرتك قلت كلمه جميله قلت انت كم مره وقفت قدام الصوره ودعيت وكم مره بصيت للسماء ورفعت راسك للسماء وقلت يا يا رب نعم, نعم كم مره يعني انت كم مره كم كم مره ولعت شمع في الكنيسه قدام صوره مريم جرجس او قدام صوره العذراء او قدام صوره مريم مرقص او قدام صوره ابانوب او قدام صوره القديسه ميانا او قدام صوره يسوع وتقول لهم نجوني وكام مرة وجلت نظرك لرب السماء فوق وتنه نجيني الغريب كمان يا أستاذ الموتدي إن النصارى الأرثوزوكس الأرثوزوكس بالأخص وضن النصارى معروفين بإن هم وسنيين نعم نعم, نعم. نعم. بيسجدوا للصورة والايكونات والاوساد معروفين يعني البروسوستانت بيقول لك النصارى الارثوذكس يعني مش احنا كمسلمين يعني انتم من داخلكم بيتقولوا ده انتم تعملوا ده ده سجود للوثن انت عاوز توهم نفسك ان السيد كريم انك تضرب للسيد في دير في نعم في دير مريمينا بصحراء وادي النطرون معلش انا ايه في البسكور الدير ده كتير انه دوت من اكثر الاديوره زيارات ومن اكثر الاديوره شيء يقع في في وسط المسيح الثالوثي اا لبانوسه بقى الى صاحبه إلى صاحبه اا كثيرة ولما أقول لك قصه مين هو مريمينا دوت بعد كده ان شاء الله في سياق حديث تاني هتستغرب ان هم رجعوا مين هو القديس يعني ها في ناس بتروح دير مريمينا عشان في المدفن او الرفات بتاعة البابا كيرولوس مدفون هناك في الدير دوت لان كان ماليه مين هو شفيع اللي بابا كيرولوس بيروحوا هناك يا استاذ الكريم وبيكتبوا ورقة كده وبيرموه جوه التابوت بتاعه هو الصندوق جوه الصندوق اه يعني اللي ما بتخلفش تقوله انا عايز اخلف يا سيدنا انا عايز اخلف يا ابونا له الورقة اللي ابنه عاصي عليه وبيضربه وبنع على السلسفين بيقوله انا مش عايز ابن يضربني اهدهو لي اوكي آه... اللي عندها مشكلة مع جوزها ولا جوزها بيخونها ولا حبيبها هاجرها بتروح تقط عيط على المبنى بتاعه تحط راسها كده في وسط الطوب بتاع المبني منه التابوت بتاعه وتقط عيط كان خلاص ببوصلها يجيب لها حبيبها دلوقتي في التق لحظة لحظه مرت فقدات تخلف للأسف للأسف أنا أنا صعبان عليهم وأقول لهم مؤتقدات تخلف يا أخي أنا لهم والله أنا مكشف لهم الحمد لله, الحمد لله, الحمد, لله الحمد لله أنا أخي المعتدي والله الحمد لله الحمد الحمد لله محمد رب في كل صلاة يعني أنا متخيل أنا متخيل أنا متخيل إني في ناس مسيحيين نصارى يسمعون كلام ده ويستغربوا من كلامنا يعني هيستغربوا كلام يعني تخيل يعني الحم دين من الله سبحانه نعم. وتعالى نعمة الإسلام على الإنسان نعم. في واحد يوم يستغرب إذا إي ده؟ بدنا نعيش دون اللي بي طب تعال أقول سر على حاجة بقى أقولك على حاجة هتتجنن منها أوه. في كل سنة في عيد اسمه عيد ماريجاريز أو مولد ماريجاريز مولد ماريجاريز مولد ماريجاريز اموني تجير جزوت الناس بيجيروا من كل الجمهورية بتروح للبلد بتاعته ليه في المنصورة انا مش بتذكر الاسمها يعني اعذرني يعني ما تسقنيش الاسمها ايه لان انا فعلا ناسيها بيروحوا هناك تشوفت انك لم تقولي لسادي البداوي اه الناس بتعمل ايه شغلة الوشة بيفرش شغل احسن اللي هم بقى بيفرشوا في الارض واللي معاها حلة محشي واللي معافه النابت مع... بيروحوا المريجرجس ليه قول لي انت بقى بيروح عشان اللي ايه اللي ما بتخلفش تخلف واللي ما بتحبش تحب واللي ما بتتجوزش تتجوز اللي ايه مع الناسة بقالها مثلا بعيد 20 سنة متجوز يقول له حاجة هروح عشان ربنا يبعط لها عن طريق مريجرجس عريس ياخدها بص الأفكار يعني اللي احنا بنسميه عندنا نحن نسميه عندنا كلام احنا بنسميه عندنا كلام ده جهلي ودروشة وعرب نعم. نعم. ده ده عنده النصارى عادي عادي جدا عارف عارف هيرد يقول عارف هما هيردوا يقول لك ايه أوه. طب ما احنا مرجلجت دوت زي زين العابدين زيه زي الحسين لا احنا عادي زيه زي مود السيده انت بتعملوا لا انا بقول لهم لا ما معلش دي كلها بدع بدع وحرام انا بقول لهم مود دلوقتي أوه. انا انا يا مسلم جديد او مسلم غير غير اصلي واقول لكم ان دي كلها بدع في الاسلام دي ناس دخلناها بدع وأهل السنة وجماعة يرضنها كامل الرف. لا السلام. ولا أحد يرضى بها. النبي علی سطو السلام. أن. النبي قال: لعن الله اليهود النصارى. لعن الله اليهود النصارى تخزو. ومن نجف بهم؟ لا لعن الله اليهود النصارى تخزو قبور أعميائهم وصالحين عن... المساجد. الله ما نتجع القبر عن... وسنا يعبد من بعد. ألا إني, عن... ألا إني أحذركم هذا؟ ألا إني أحذركم هذا؟ ألا إني أحذركم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهينا عن نهى لماذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام النساء من زيارة القبور لماذا حتى لو يزعجوا الأموات في قبورهم قبور طئم نعم نهى في الأول عن زيارة النساء وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أبحى يعني أبحى لأن كانت بس أبحى بشروط طبعا طبعا طبعا وده لكن انا اروح اقعد في المقابر واخد معي حالة المحشي واخد معي ترمز الاسكافيه وترمز شاي واروح هناك اقعد في المصطبة بتاعة المدفن ووزع مش عالك في ايه وسندوشات فول وطعمية ووزع قرص ايه الهبل ده ايه الهبل ده ايه العبط ده فيه تخوص كثيرة غريبة عجيبة مالش عند في في في في في آخر سورة العذراء في في في مذرة العذراء بيتم عمل فرح داخل الكنيسة داخل الكنيسة على أية فكرة الشماس بيشيل سورة العذراء سورة العذراء بيشيلها على ايده وبيمشي قدام الأساس وماشي والاسيس ماسك المبخارة بتاعه عمال يبخر قدام الصورة ويهلل ويصلي ويهنم ويدي الألحال الجميلة على الحال السعالة والفرق والتهليل على صورة انا ماشي قدامه بيها صورة ماشي قدامه بيها ورافع الله الصلبان وماشي بيعملوا استفرة العذراء ايه ده؟, ده ايه ده ما نتسميه لما اجي اعمل زفة مارمينا من هو مارمينا حتى اقوم له بالزفة ده ان شاء الله وما هذا الطقس الغريب ده وثنية وثنية هو مش قادر يسأل نفسه سؤال هو مش قادر يسأل نفسه سؤال عن الفرق بيني وبين بين الانسان الوثن عن فرق بيني وبين اللي بيوعب الببوزة ايه اللي بيوعب الببوزة نفسه كمان كمان. كمان. نفس الصورة طب اقول لك حاجه جنب الدقوه تستغربها اه عارف في القداس في القداس لما ابونا بيصلي في الاخر خالص وبعد ما, ما بيوزع الكاس بعد ما بينهول الشعب يعني اللي هو بيديهم التناول هو اللي هو الكاس اللي هو عباره عن القربان اللي هو حل عليه جسد المسيح اه بعد كل دوت بيبقى فاضل في الصينيه اللي كانت فيها القربان القربانه دي طبعا محطوطه في صينيه صينيه كده من الفضة فبعد كده بيبتدي يعمل ايه انا خايف اتقول لك يعني اللي هيسمعونا هيقرافه وانت بتقرص بس لازم تتقولها بيحط اصباقه في بقه وبيبله بيبله في قهام بيبله من ريقه بيبله من الريق وبيبتبقي يلقت فتفيت العجين او فتفيت القربان اللي واقع في الصينية عشان جسد ياسوه ما يقعش على الارض ويتبدل يبتدي بالصانية تيك بصباقه كده ويلحسه بصباقه يروح لحسه بقه بعد كده تيدي جين بيعمل ايه بيروح غاسل ايده في الصانية ديت غاسل ايده ها أوه. وبيخلش كلام سيشربه من الصانية بعد ما غسل ايده تخيل تكيل تخيل ان انت بتغسل ايدك في وسط طشت مثلا ولا في وسط طبق وبتدي له صاحبك تقول له اشرب تسميها ايه تسميها ايه نظافة. هذا ما يحدث في القدس هذا ما يحدث في القدس هذا هو القدس الإلهي على شرف رب المجد يسوع المسيح هذا هديه تقوسه هديه هي تقوسه كان بيلعب في ملاخيره بقى ولا كان ما مالكش دعوة يقول لك هذي ما بقسل ايدي بالصابونة كل شوية يعني غسلتك بالصابونة دي امو خمسة فيخ هي دي اللي بتنضف ايدك ديتول كان عم بيغسل ايه صابونه ديتول طب ما انت غسلت ايدك دلوقتي ومسكت أمسك. الكاس وحطيتها فوق ااا بشت شمعه انت فاهم قصدي والله انا ولا لا حاجات غريبه صح الله اعلم غسلاها ولا لا احنا ما لا لا بيغسلها بيغسلها فعلا بيغسلها تلاقي طشت كده في الهيكل جوه في طشت عشان اسيد بيغسل ايده فيه اه كل في طشطه في حنفيه ولا في حنفيه ولا لا لا على كان طشت جوه الهيكل طشت والله قالوا ركبوا له الحنفيات ولا لا مم. كان طشتي كده وكان في ابريق ميه يصب له ميه يغسل بيها الثاني ماسكه من فوطه ويدي الفوطة عشان, عشان من ايده موجه للرصوف امم تخيل احنا بس يا اخونا المعتدي انا عارف ان احنا اطولنا عليك النهاردة واحنا بنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان اللي يسمع الكلام دوت من النصارى يفكر كده دي لا ويفكر في في اللي بيحصل ده ايه ده ايه اللي بيحصل ده ده مهزله دي مهزله ايه اللي بيحصل ده يا جماعه هل اوصاكم المسيح بهذه التعريم هل اوصاكم فكروا فكروا ثاني نقطة ان كانت الروح القدس هي اللي بتوحي للقساوسة بالكلام ده طب ليه الروح القدس ما بتوحيهش انت بالكلام ده انت التاني اش معنى مكتصر الروح القدس على الناس دي بس لا لا بلاش بلاش السؤال ده هديك السؤال الاحسن منه اه والاحنى منه اه القدات بيقام على شرف مين يسوع المسيح الذي له المجد طب مش مش المفروضه متعرف عليه ان في القداس ده بيتحل بيتح... بيحل المسيح من الروح والجسد في القرابين معروف ده عندي في تمام آه. السؤال بقى النهاردة يوم الجمعه فيه تنيسة في كم كنيسه مصر؟ في القاهرة مثلا كتير يعني انا ما اعرفش عدد مش عايز ك... ك... انا مش عايز لا يا عم انا مش عايز كتير يا عم انا هقول انا هاخدها في 4-5 مناطق هقول في عندنا 5 كلاس مقامة فيها الصلاة في ذات الوقت ماشي؟ ماشي وفي الشبيل القوم في كينستين وفي أسوان في كنيسة وفي اسكندرية كنيسة وفي لقصر كنيسة وفي ضمياط كنيسة وفي السعودية السعودية لا ما فيش كناس وفي البحرين كنيسة وفي الإمارات كنيسة وفي أمريكا كنيسة وفي كوانا منبور وفي زنبابوي وقديس أراطمة كنيسة ده عالم كل السؤال بقى هنا في العرب كله في كنيسة شك غلق بتصلي في كل دولة من العالم في كنيسة بتصلي رفع الصلاة جميل تمام السؤال بقى جسد يسوع دوت بقى متوزع على جميع كنائس العالم في ذات الوقت ولا مختصة بي كنيسة واحدة بس في كل الدول دي هيقولك الله على كل شيء قدير انت ما تقدرش تحسي ربنا اه ما تقدرش تحسي ربنا سيد الكريم عنيش بتاع الله يا الله, يا الله يا استاذ عن الله يا استاذ المهتدي أنا بتكلم على حيول الجسد أن المسيح عليه السلام تجسد في القرابين المقدسة المقام داخل الهيكل المقام عليها سر التناول الذي نطق عليها الكائن سر التناول يا يا اخي المهتدي الجواب العقلاني الجواب العقلاني معنا إحنا واضح جدا واضح جدا ان اللي بيحصل ده آه أنا, مش أنا, بقوله انا مش عايز جوابنا احنا او خرافات لكن انا اقول لحضرتك انا مش هو جوابه هو جابه هو وانت أه. عارفه يقولك الله على كل شيء قدير وان ربنا يقدر وان ربنا ما قدرش تقول له ربنا يقدر يقولك لك اهو يحصل وهو بيسأل اسئله اصلا مخالفة للمنطق يعني اللي بيقول كده تقول له ربنا يقدر يخرجني خارج ملكوت الله ربنا يقدر يخرجني خارج البلكوت بتاعه خارج خارج قدرة ربنا ربنا أقدر يخرجني خارج قدرته طب ربنا يقدر يخلق إله زيه أحسن يقدر يخلق إله زيه أسئلة فاسدة اصلا أنت بتقول الله على كل شيء قدير أيوة الله على كل شيء قدير لكن بتقول ليش تقول فاسد وتقول الله على كل شيء قدير ما ليش الكلام ذا يعني احنا الله سبحانه وتعالى الهداية لهم أجمعين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح الإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى ان اللي يستمع لهذه الكلمات بما بمأخذ ان حوار ضرق قدامك وانت ناقش نفسك كل ما صالح يناقش نفسه زي ما أقول المهتد للإسلام ربنا ألهمه أن يناقش نفسه وألهمه أن ينزل الأمور دي فأنا محمد ربي صبح وضغط وليل وفجر وعشاء ومغرب وفي كل يوم في جميع الاوقات بشكروه بقوله يا رب انا متشكر على نعمة الاسلام انا متشكر على نعمة الاسلام فعلا انا انتشلت انتشلت بالمعنى الحرث المقصود انا, أنا انتشلت من حياة طبابية الى حياة مضيئة حياة مضيئة برغم كل الصعاب رغم كل شيء مضيئة مضيئة صحيح يكفيني ان انا بنام بالليل بحط دماغي على المخدة ومفكرش ما بقولش انغاطي ولا ولا كويس ما بعرف اخطائي فين وصالحاتي فين عارفها ارجع واقول ربنا مدناش عقل زينة مدناش عقل للزينة كده نفردنا العقل كي نفكر بدنا عقل كي نفكر يا ريت كل واحد ياخد من وقته نص دقيقة ويسأل نفسه نفس السؤال من قال هو الله وكيف يكون الله بس كيف يكون الله لا متاكد لو لو لو لو لو صدق اللي جتا بينه لنفسه وقال له يا رب يا رب عرفني انت مين اعرف هيعرفوا بلاش امشي ورا البيت لعبة بلاش امشي ورا التخليف بلاش امشي ورا كلام ناس لتناقض نفسها ربح <تصفيق> النهاردة اسأل اي اسيس قل له تعالى قل لي يعني ايه الاب مساوي للابن مساوي في الجوهر الاثنين واحد يعني إيه؟, يعني ايه اتحدى لو عرف يجاوب او ان ده اجابة مقنعة شافية اتحدى لان هو اصر غير مقتنع غير مقتنع إحنا أجهدناك النهاردة والله حقيقي أخذ متابع وأنا عارف إن أنت النهاردة أعصابك لا يا حبيبي لا لا, لا لا لا لأن كلام بيطلع منك بحور أجديده يعني وأنا بيها والله في بحور أجديده والله عارف إنك أنت رجعت تعتيل ذكريات قديمة وبدأت أتسكرها ولو قل لك إن أنا مع تذكر لي ل تلك الذكريات أنا بتألم حقيقي. بتألم أدي إيه أنا كنت مغفل ما أقول لك متل صراحة قد ايه انا كنت مغفل وقد ايه ربنا كان كان كان مصمت عليا عمل القلب والبصيره اللي خلاني ما اشوفش الصح الا متاخر انا بدعي ربنا يسامح علي فكره بدعي ربنا ويسمحلي في كل يوم بقول يا رب اذا انا عملت اهوان شوف اهوان اهوانك اي شاب بيعملها في سلم تمام لكن كفا كنت بعملها بدون خوف بلا خوف اذني اذني وتعالي اعترف ربي يسامح الخطيئة اعترفت وطلعت من عندي روح اذني وارجع روحش رب خمرة وارجع روح اجذب وارجع روح احلف وارجع مش مشكلة بس ارجع, ارجع اعترف اه وما, وما, وما قدرش اعترف ايضا وما قدرش اعتراف ايضا انا النهاردة بقالي 15 سنة كمسلم بقالي خمشان سنة كمسلم تقريبا برضو انا اوجد لسؤال بر... اخوة الاسحيين تعتقدوا ان شفيع امي وابويا وعائلتي كلها مريمين العجيبي لم يستطع ان يرجعني مرة اخرى الى كنف عائلتي ماذا تبشي ده مريمين العجيبي ما عملش معايا معايا معايا معايا ما معايا معايا معايا معايا ما رجع ليش ليه تاني للمسيحية والبيتي والآب بس هو السؤال يفكروا بقى فيهم روحيتهم بدون إجابة أنا أمي كل يوم بتقول له يا يسوع يا مريمينة رجع لابني أبويا يا مريمينا رجع لابني عمي خالي خالتي إخواني وأخواتي وعائلتي كلها بيروحوا الأديرة ما زالوا حتى الان ويدعون مريمين ويدعون الانبا كيرولوس ويدعون سائل المخترمين للصلاة الان لعودة ابنهم الضال اطلقوا عليها ابن الضال الميت عنان وفاته. عايزين يبتنيني يرجع عليها تاي طيب ابنهم مرجع لهمش ليه من خمستاشر ولا سمعتاشر سنة ليه ما عملش معي معجزة ليه عشان يزم تبيع ان هو الرب ياسوع المسيح او اني ده هو تنريبين العجيبي ليه فكروا شغلوا مخوكو شغلوا اقولكو اتعبوا نفسوكو شوية بطلوا الاوهان انت حصل فكرت انا وفكرت انو صديقة يحصل ايه نت رموال هداية للجميع اللهم امين امين يا, الجميع. آمين يا رب العالمين احنا برضو على وعد ان شاء الله بالاخر وان شاء الله نكون مركزين الحوار دوت عشان برضو السادة المستمعين هنكون مركزين ان شاء الله عن الطقوس الكنسية وعن الاعمال اللي بتدور داخل الكنيسة واللي بتدور داخل المعبد وداخل قديرة ونشكر الأخ المتدين الإسلام على وقت القضاء معانا والله ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الخير أمين رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين, العالمين جميع المسلمين والمؤمنين. نشكرك يا أخنا المتدين الإسلام ويعني نتمنى أن أنت يعني تفرج عن نفسك يعني إحنا عارفين إن الكلام تقيل عليك والكلام بيزقرق بذكريات مؤلمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يسكنك فسيح جناته. اللهم أمين يا رب العالمين وكميع المسلمين والمؤمنين أمين يا رب العالمين طيب احنا في آخر اللقاء يعني نت... نتركك في لعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته